نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعْ مُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ أَمَّا مَن زَمَّ من أميم من ناعل الخير معتد أثيم عتلم بعد ذلك زنيم أن كان ذماني وبنين إذا تطلع عليهم آياتنا قال أتأطير الأولين كنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت تصريم فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 فيه تدرشون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون تلهم أيوم بذلك زعيم